بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المآرج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جمينا اِنَّا نَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَنكُسُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَذَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُصَوِّرُونَهُمْ يَا وَيْلِدُ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِي وَاصْوَابَتِهِ وَأَضْوَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيكَ كَلَّا إِنَّ هَذَا وَنَزَاعَةٌ لِلشَّاوِرِ تَدْعُو مَن دَبَّ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المظلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمعروف والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ما أموت وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَا منك, أو مَنَكَ تَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ عَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بِتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُنَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعدهم راءون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فma لَّ vi ka faruqi baaka mutoين عَ الyamini wa'anishi mazi A yatwama o kull en min hoo ayu dawara jea e min kallaq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 Yau maironjunamina našda sis ka a na go in na nos fiuna koti ate nabelkhooro to la konzi